بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين هذه قرات في هذه الرساله القيمه الموسومه بالقواعد الحساب لتفسير القران تأليف علامة, تاليف علامة عصره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين القاعدة الثانية القاعدة الأولى كان في, إيه؟ في كيفية تلقي التفسير في كيفية تلقي التفسير وبيّن رحمه الله تعالى فيها منهج الصحاد رضي الله عنه الذي هو أقوى ممنهجه والذي هو العمدة لطالب العلم في تلقيه العلم والهج والمنهج وكل شيء كما قال صلى الله عليه وسلم وستصرخ أمتك على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وإياه وأصحى فهم العمد وهم الحجة وهم القدوة في كل باب من أبواب العلم إذا أردت ثمن فهو الحجة إذا إذا أردت تفسيرا فهو الحجة إذا أردت محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم له فهم القدوة إذا أردت عظيمة للسنة فهم القدوة إذا أردت فبيقا لما ورد في الكتاب والسنة فهم على رأس من يطبق إذا أردت جهادا بالنفس فهم كذلك إذا أردت جهادا بالمال فهم كذلك ما سبقهم أحد جمع فضلاهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني هذه الخير عامة ولا خاصة يعني في شيء دون شيء خير الناس قرني هذه خيرات عامة في كل شيء القاعدة الثانية مما يحتاج إليها طالب العلم في التفسير أن يعيها جيدا العبارة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الإيه؟ الأسباب هذه قاعدة ما عجب على طالب العلم الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى ليتفهم معانيه هذه القاعدة العبارات بعموم من الأفاضل بقصر أفضل قال رحمه الله وهذه القاعدة نافعة جدا بمراعاتها يحصل عبد خير كثير وعلم غزير وبإهمالها وعدم مراحظتها يفوت علم كثير ويقع في الغلط والارتباك الخطير وهذا الأصله اللي هو العبرة بعموم الألفاظ لا بخصو أسبابه اتفق عليه المحققون من أهل الأصولي وغيرهم فمتى راعت هذه القاعدة حق رعاية وعرفت أنما ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معاني الألفاظ, والآي وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها فإن القرآن كما تقدم إنما نزل له اول أول الأمة وأخرها حيث تكون وأن تكون فتنظر إلى الآيات يقال هذه هذه الآية سبب نزولها كذا هذه سبب نزولها كذا نعم هي سبب نزولها كان سبب نزولها حالة معينة لكن حال العبرة بهذه الحال؟ بهذا الحال الذي نزل فيه هذه الصورة وهذه الآية أو أنه عبر بعموم المعنى وبعموم اللفظ الذي يستغرق الأمة كلها لأن هذا القرآن ليس مصدر هداية لمن نزلت فيه هذه الآيات وإنما هو مصدر هداية لكل من كان مكلفا بهذا القرآن فحينما ننظر مثلا إلى صورة المجدلة مثلا مطلع هذه الصورة نزل فيه في في المراه التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها حينما ظهر منها زوجها ويقول بن ثعلبه قالت يا رسول الله ان زوجي الواوس بن الصامت ظاهر منه وان لي منه اولادا ان تركتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا وكان الظهار في الجاهليه يعد فرقه اذا ظاهر الرجل من امراته فارقها فهذه المراه فقير ولها أولاد من هذا الرجل فلما ظهر جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل من زوجها أو ابن الصهر؟ فأنزل الله توارث على مطلع هذه الصورة. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سبحانه وتعالى كم إن الله صديق بصير الذين يظهرون من ما هن أمهاتهن إن أمها توم إلا الله ولدنا والنوم يقولون منكر من القول وزوم إلى آخر الآيات الواردة في الظهر هل هذه الأحكام خاصة بخولة او انها عامة لكل رجل ظاهر من امراته عامة يبقى العبر ليست بخصوص الأسباب يبقى العبر بعموم الايه؟ ألفا حتى ما أنزله الله عز وجل تقويما للأمة في بعض الأمور تعليما لأذاب المعينة او تحذيرا من أفات المعينة حصلت بأسباب معينة حفرت بأسباب معينة لكن العبرة ليس بخصوص هذه الأسباب التي نزل فيها هذا التوجيه وإنما العبرة فيه في وإنما العبرة بعموم هذه الألفاظ التي تعلم الأمة الاندراج تحت هذه الآذاب العامة وأنا ليست خاصة بما نزلت فيه هذه الآيات أو بسبب هذه الآيات وهذا منظور في القرآن جدا إذا عرفت أن العبرة ليست بخصوص الأسباب بل العبرة بعموم الألفاظ عارف عرفت أن القرآن إنما خاطبك أنت كما خاطب من إيه؟ من كان قبلك ولهذا قال رحمه الله إنما نذر لهذين أول الأمة وآخرها حيث تكون وأن تكون حيث تكون من جهة المكان وأن تكون من جهة الزمان حيث ما كانت مكانا وزمانا فإن القرآن يعالج الأمة في جميع عصورها وعلى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 إذا كانت هذه المعاني تستوعب جميع الامه لنقول هذه قضية عين لنقول نقول هذه خاصه بفلان وعلان وكذا حكم التبني هذا خاص بزيد ابن ثابت حكم مثلا الظهار هذا خاص بخوله حكم مثلا كذا هذا خاص بكذا ونسكت لا. وانما هذه الاحكام ليس هناك دليل على اختصاصها بشخص ايه بشخص معين. إلا إذا ورد في النص ما يدل على الاختصاص. إذا ورد في النص ما يدل على الخصوصية نعمل بذلك. كقول النبي صلى الله عليه وسلم تجزوك ولا تجزي أحدا إيه بعدتني بخلاص. هنا هذا الأمر خاص به بهذا الرجل. عند أهل الأصول وغيرهم. لكن القرآن عربي. فلا بد أن نفهم على وفق القواعد أيضا عربية. اذا ورد الدليل إذا ورد الدليل يخص قلنا والا فالاصل العموم والا فالاصل ايه <تصفيق> ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعيها سمعك فانه اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه ليس يا أيها الذين خافر الصحراء رضي الله عنه وإنما يعامل كل مؤمنين يندرج تحت هذا النداء يا أيها الذين آمنوا يا ابن مسعود رضي الله عنه ويا ابن عباس رضي الله عنه ويا محمد ويا إبراهيم لمن تسمع هذا النداء الآن ومنطق القرآن الآن هذا القرآن عام لكل أحد إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا في القرآن سمعك فإنه إما به وإما فمتى مر بك خير من صفات الله خبر من صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فاثبت فاثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه يعني إذا جاء مثلا وصف الله وتعالى بالحياة إذا جاء وصف الله من إذا جاء وصف الله بالقوة فصف ربك سبحانه وتعالى بكل معاني هذه الصفة على وجه الكمال. فله القوة المطلقة سبحانه وتعالى وغيره قوه مقيدة إنما تستمد من قوة الله سبحانه وتعالى وامداد الله سبحانه وتعالى له وإلا من غير امداد الله له فوعاج أما قدرة الله سبحانه وقوته عز وجل هي قدرة قائمة وقوة قائمة بذاته سبحانه وتعالى لها كل معاني الكمال فلا تحجب قدرة الله عن شيء دون شيء أبدا بل قدرة سبحانه وتعالى شاملة قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير لا كما تقول المعتدرة إنه على ما يشاء قدير على ما يشاء فقط ما شاء الله هو هذا القادر عليه أما ما لم الله تبارك وتعالى فليس قادرا عليه فحدوا قدرة الله سبحانه وتعالى فيما شاءه فقط وأبعدوا قدرة الله سبحانه وتعالى عما لم يشاءه هذا والعياذ بالله نقص كذلك قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة قال سبحانه غلت ايديهم ونعينوا بما قالوا بل يداهما بسوطة تاني قال سبحانه وتعالى لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله تطيره نحن قال سبحانه في الآية الأخرى يا أيها الناس وأنتم الفقراء يا الله والله والله والغني والحميد غني في غني في غني في كل شيء حميد محمود سبحانه على كل وجه له جميع أنواع المحامد فإذا كل صفة يوصف الله عز وجل بها فله ايه فله فيها من هذه الصفات كل معاني الكمال كل معاني الكمال, الكمال فما مرضك من خبر من صفات إلهي سبحانه وتعالى وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزل عنه من نفس فأذبت ذلك لله تبارك وتعالى بكل, إيه بكل معانية فإن العبرة بما يعمه هذا اللفظ بما يعمه هذا اللفظ فلا تقيد صفة من صفات الله تبارك وتعالى تقول قادر في كذا غني في كذا رحيم في كذا وإنما هو أوصافه سبحانه وتعالى على وجه الكمال الذي يستوعب كل شيء وبهذا تفترق صفات الله عن صفات المخلوق صفات المخلوق وإن صفات الله في اللفظ إلا أنها في المعنى تختلف فعندنا نوصف بأصل معنى أما كمال المعنى فهو لمن له سبحانه وتعالى لنا حياة ولله حياة لكن فرق بين حياتنا وحياة الله حياتنا مسبوقة بعزم ويرحقها فناء وأما حياة الرب سبحانه وتعالى فغير مسبوقة بعدل ولا يلحقها فناء حياة كاملة من كل وجه غنى كامل من كل وجه كان الله ولا شيء معه الله محتاج لاحد من خلقه في أن يزداد فزداد صفاته صفة سبحانه فهو سبحانه موسوم بهذه الأسماء والصفات هذه الأسماء والصفات موصول بها سبحانه وتعالى أدلا قبل أن يخلق الخلق وآثار هذه الأسماء والصفات موجودة لم تنفصل عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لم يكن ربنا معطلا عن صفة ثم أصبحت له هذه الصفة ولم يكن أثر من أثار هذه الصفة معطلا ثم كان وأصبح ولكن هذه الصفات لا أثرها في الكون التي لا يعلم مداها وسعتها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى علم الله عز وجل ما سعه لا يحيط أحد بذلك لأن الصفة فرع عن الموصوف فإذا احط بالموصوف فأحط بالصفة علما وإذا كنت عاجزا عن إحاطة الموصوف فلن تحيط قط بالصفة لما يقول الخضر لموسى حينما أخذ عصفور بمنقره ما من اليم هذا قال ما علمه وعلمك في علم الله إلا قدر ما أخذ هذا العصفور من اليم وما أخذ ولا شيء, ولا شيء وكذلك إذا مر بك خبر عن رسوله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور الصدقة واللاحقة فاجز جزم لا شك فيه أنه على حقيقته بل هو أعلى أنواع الحق والصدق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حيلا يعني لا تقل هذا خاص بمن كان قبلنا ولا يعمنا وإنما ذكر الله عز وجل يكون هداية لنا إلا ما ورد من شرعنا ما يدل على اختصاص هؤلاء به وإذا مر بشيء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول شو بإستفادة وتصديق الذي القاعدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أريني كيف توفي الموت يعني لو كنتم تشكون في إبراهيم لو كنتم تشكون فيه فشكوا في إبراهيم هذا تنزيه لإبراهيم عن شك ليس إثباتا للشك فيه عندنا عليه السلم ولكن هذا تبرير إبراهيم أعلا نوع التبرير أنا أولى بالشك لو كان يجوز لو كانت شكوا يتطرق فإلي لا إلى إبراهيم عليه السلام وكان نبي صلى الله يؤذى من قومه فماذا؟ فكيف كان يصبر نفسه؟ يقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر فالعبرة ليست بخصوص الأسباب بل بعموم الأفاض عموم التوجيهات ويعبر عن الشخص إلى نفسه في تفسيره في موضع يقول ليست العبرة بعموم الأفاض بل بخصوص المعنى بخصوص المعنى شوف المعنى المعنى الذي يريد الله من هذه الآيات مستقر عند هذا وتقول لا أصلي نذرة في فلان ودي نذرة في علان ودي أي صاكل إيمان الرسول وإذا صاكل لحظة خاصة ذايلها يبقى لنا إن فايز القرآن ولا يا إبراهيم يا ابن علي انتبه عندك كذا وكذا وكذا لا اعتبر اعتبر وإذا وهذا الفصل فصل مهم جدا إذا رغبت أن تفسر فانظر إلى أصل عموم هذا المعنى الذي يريده الله عز وجل من وراء هذه الآية ضرب الله الأمثال وخاطب المؤمنين وإن كان لأسباب خاصة إنما خاطب المؤمنين في أشخاص هؤلاء المؤمنين في كل عصر ينبغي أن يتقدموا بهذا فإما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من شر خاص بشخص ورد النهي بسببه فعلم أنه نهي عن هذا الشر في كل شخص يريد أن يفعل هذا الشر لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر الأمة من أن تتخذ قرور أنبياء مساجد ماذا وصالحيها ماذا قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيايمه مساجد أولئك إذا ما تجده رجل الصالح بنوا على قبري مسجدا هو يحذر من اليهود والنصارى ويلعن اليهود والنصارى لمجرد أنهم يهود ونصارى فعل هذا الفعل أو أنه يلعن اليهود والنصارى خشية أن ولهذا تقول عائشة تنميذة النجيبة تقول يحذر نصناه فإذا ارتكبنا نحن هذا الأمر وبنينا فوق قبور نبينا قبر نبينا أو قبور الصالحين بنينا فوق المساجد دخلنا في هذا اللعن ولا لا ودخلنا في هذا اللعن بالقدر الذي وافقناهم فيه لأن العبرة ليست بخصوصي السبب بل بعموم اللضي والمعنى شوفوا دي مسألة مهمة جدا جدا انتبهوا إليها وإذا أمر بشيء نظرت فإلى معناه وما يدخل فيه أمر الله بالصدق فالصدق ذا خاص بالصحابة ليس كنتم خير أمتي بين الصحابة فقط ومن عداكم لا تأمرون بالمعروفة لأنه يمنكر وتؤمن بله انتم لتأمروا تنهر وانتم لتؤمنوا بالله ومن عداكم يكفر ويتخاذ العام المعروفة لأنه يمنكر لا إن كان الصحابة قد فضلوا وأصبحوا خير أمتي للناس لتوافر هذه الصفات فاعلموا أن هذه الخيرية منعقدة في الأمة قامت بهذه الصفات الخيرية حصلوها بأوصافهم مدحهم الله عليه فإذا أردنا نحن هذه الخيرية ماذا نصنع؟ علينا بهذه الأوصاف يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عقل قصة على الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا نقضوا من الأرض بعدما صدقوا مع الله ورسوله أنجاهم الله عز وجل وبرأهم وعث عنهم وغفر لهم ثم قال يا أيها الذين تقولون مع صدقتين هذا الخطاب هل هو خاص بهؤلاء أو أنه عام لكل أحد من الأمة يا أيتها الأمة اتقوا ركن مع إيه وما لا يقال قالوا إذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولوا هذا خطاب لمن كان فاعلًا بالسلام فقط ولا لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعد النبي لكل أحد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار ولا تنكشفوا منك حآبأكم من النساء هذا في عهد النبي وفقط هذا عام إلى كل الأمة ولذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح والجهل لبذلك أصل كل الشر والخسران يا سلام كلام جميل كا ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح اعرف ما أنزل على رسوله تدخل فيه ولا لا تدخل أنت مخاطب ولا لا لماذا مدح الله هؤلاء هنا وذمهم هنا من الذي يحبه الله ومن الذي يبغضه الله من الذي ينجي العبد ومن الذي يوقع في التهلكة من الذي يخرجه الجنة ومن الذي يدخله النار تابد تعرف هذه الأشياء وإلا تكونوا كالبهيمة قال سبحانه لو القلوب لا يفقهون لا, لا, لا يفقهون بها ولو ما لا يبصرون بها ولو ما أذانوا لا يسمعون بها أولئك كان عنهم بلهم أضل ترى خطب مسندة خطبا مسند ولكن لا ما بها فائده كالأنعام تمام الذي لا يعي لماذا امر الله بهذا ونهى الله عن هذا بما امر الله سبحانه أمر الله سبحانه وما نهى عنه الذي لا يعرف هذا لا فرق بينه وبين الانعام بل الانعام أفضل لأن الله سبحانه لم يجعل لها عقلا جعله مناط للتكليف لا عقل فماذا صنعت أنت بالعقل؟ لقد من يفتعني بالعقل هذا الذي يقبل على المعاصي وانتالى عن قاعة الله سبحانه واشرب ويملأ بطنه وينام كما ينام الحمار ثم يقوم من النوم ويذهب إلى عمله ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا بر ولا خير هذا أولى ولا أفضل ولا الأنعام والله تكرم الأنعام عن هذه المفاضلة مع الاعتذار للأنعام فمراعاه هذه القاعدة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 على قدر ما تنظر في القرآن وتتضبر وتعلم على قدر ما تكون الهدايه عندك ولهذا اعلى الناس هداية اعلى الناس علما بالقران خذها قعده والمنطلق الاول لطالب العلم القرآن لكن للاسف الشديد نجد القرآن وتفسير القران وضبط القران من الامور المتاخره جدا نوعنا بالفاظه وحفظها واتقانها وترى الواحد قيل يا اخي ليه ما والله القلقل يا عم الشيخ ايوه بس القلقل تحتك ضعيفة شوي عارف قل قلة يعني قل يعني كأهل تماما كما علموني ذا الواحد يعود مثلا عند الشيخ خمس اسابيع عشان يطلع الراء إزاي عشان يطلع الغنم من الخيشوم إزاي. وهذا شيء يحمد عليه الإنسان ما لم يصل إلى حد التشدد لكن اللبضة ليس فقط المطالب من الإنسان أن يحسن وإنما الإنسان مطالب أن يحسن كل شيء في القرار الله والمعنى والتدبر والعمل والتحاكم والإستشفاء وغير ذلك نحن صلينا وراء المشايخ الكبار الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الفوزان لو تسمعون قراءتهم تقولوا شوفوا حد يقرأ بنتين يصلي بنا ولكنهم إذا تكلموا في القرآن كانوا أئمة في ذلك. يأخذون من التجويد ما يعني آآ لا يعذرون بتركه. لكن سبأ المدود والغنات وطلع من الخيشوم واستعل شوية وهنا إخفاء وهنا إقلاب تضم الشفتين ولا تترك فرجة ولا كذا طب الهمس طيب كذا. تطلع الضد ازاي تطلع الرأي ازاي هذا مهم احنا ما نقول نوع غير مهم حتى ولا تركوا مشايقنا نقول نوع مهم لكن الأهم من ذلك هو فهم المعنى وتدبر لا أن تقضي عمرك في القراءات العشر والقراءات الشاذة كمان وأوجه كذا وحفظ الشضية وحفظ هذا مهم نعم ونوع علم نعم لكن هداية القرآن هداية القرآن ينبغي للإنسان يقف عنده ويوديها أن يقف عنده ونوديها الاهتمام الواسع في ذلك طيب هذه التفسير